نظم الكلام محمد بن أبي الحسن الحمد, الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان يا طالبا سبل النجاة وراغبا حفظ القرآن بلهفة وتفاني إني أسوق موظفة لك خطة تبدو كمثل قلائد العقيان تقرأ بها القرآن سهلا لينا تنجو به من آفة النسيان أخلص لربك وادعه ليثبتك ويزيل عنك وساوس الشيطان ودع الذنوب كبرها وصغيرها فالذنب يطفئ جذوة الأذهان وعليك بالشيطان الشيخ المؤيد بالسند الحافظ الثقة الكريم الداني الزاهد الورع المضيئة حاله بمكارم الأخلاق والإيمان لا تنقطع عن درس شيخك مرة واحذر من الإهمال والروغاني اذهب إليه ولو بحفظك آية فالوصل يروي ظلة الضمآن عقب الصلاة تحفظ ثلاثة أسطر مع كل فرض لا تكن بالوالي مجموعها هي عشرة مع خمسة في كل يوم باسم رياني مجموعها في ستة يا صاحبي تسعون سطرا وضحت ببياني في سابع الأيام راجع ما مضى لتثبت المحفوظ في رسخاني تفحفظ خمس آيات فقط في كل يوم طيب الأركان مجموعها خمسون مع مئة إذن في كل شهر يا أولي الحسبان راجع وكرر ما حفظت بلا ملل واكتبه مشروحا ببعض معاني راجع مع الأصحاب في وقت اللقاء والنصح للأخوات والإخوان وقراءة في هاتف لو آية خير من البطلان والهديان وقرأ بوردك في قيامك بالدجاء فالليل فيه لطائف المنان في سائر الصلوات أيضا فقرأ واشكر لربك واسع السلطان واحفظ فؤادك ما استطعت من الهواء حتى يضيء القلب بالغراء وعليك بالمتشابهات فإنها عون لحفظ الذكر والتبيان إن التشابه في القرآن كرامة للحافظ المتدبر اليقضان وإذا ختمت فراجعا في سبعة متأسيا بنبيك العدنان وبرأ من الشرك الخفي وشره واطهر من الأحقاد والأضغاني لا تنتظر أبدا ثناء من أحد أو مأربا إذ كل شيء فاني سر خاشعا والبس ثيابا طيبا متطيبا بالطيب والريحاني واخذ السواك مع القرن فلفي فمك متنظفا لحلاوة القرآن ودع القبائح والرذائل والمراء لا تغدوه الأفعالك الصبيان ودع القراءة في مكان سيء كان أهل الفسك والعصيان ودع التسول بالقرآن وعش به رجلا كريم الطبع غير جبان واستغن بالقرآن عن دنيا البشر ثم استعن بالخالق الرحمن نزل القرآن لتعملوا قومي به لم يأت للزينات والأحزان يا حامل القرآن فقر وارتقي ردت فأنت المؤمن الربان بل أنت خير الناس قال المصطفى بحديثه المروي عن عثمان يا رب عفوا إن أساءت فإنني عبد ضعيف يا إلهي فاني ولئن أصبت فمنك وحدك خالقي أنت الكريم وواسع الغفران نظم الكلام محمد بن بالحسن أكرمه يا ذا الفضل والإحسان ورفاقه في مجلس قراء وارتقي اغفر لهم بشفاعة القرآن وكذاك كل مرتل ومعلم أغدق عليهم نعمة الرضوان ثم الصلاة على النبي محمد ما مر وقت في الورا وثواني ثم الصلاة على النبي يا محمد ما مر وقت في الورا وثوى